بوك تو اونوشات تسعة وخمسون تسعة في مكتب البريد في مكتب البريد شابتكي كاتسير داگ خريك كوتهاي اين يوجدو أقرب مكتب بريد؟ أين يوجد أقرب مكتب بريد؟ داگ غطي كي أخن تهكي هل المسافة بعيدة عن أقرب مكتب بريد؟ هل المسافة بعيدة عن أقرب مكتب بريد؟ شاب تهكي كاچا كاچه داگ اين يوجد اقرب صندوق بريد اين يوجد اقرب صندوق بريد أحتاج kichu dak ticket chai sahataju li baadhi tawabi albarid ahtaj li baadhi tawabi لأجل بطاقة ورسالة لأجل بطاقة ورسالة أمريكا جنو داغ شولكو كتو كم اجره البريد الى امريكا كم وزن الطرد كم وزن الطرد؟ عمقي اتا هاواي داکر মাধ্যমে পাঠাতে পারি؟ هل يمكنني ارساله بالبريد الجوي؟ هل يمكنني ارسالها بالبريد الجوي؟ اتا ওখানে পৌঁছাতে কত সময় লাগবে؟ كم يحتاج وقت حتى يصل؟ يحتاج الوقت حتى يصل؟ আমি কোথা থেকে ফোন করতে পারি সবথেকে কাছের বোধ কোথায় আপনার কাছে কলিং কার্ড هل عندكم بطاقات تليفون هل عندكم بطاقات تليفون আপনার هل عندكم دليل التليفون هل عندكم دليل تليفون هل تعرف كود هل تعرف مفتاح النمس اك مينيت عمي দেখছি لحظه سابحث عنه, لحظة. سأبحث عنه. الخط مشغول باستمرار الخط مشغول باستمرار আপনি কোন নম্বর ডায়াল করেছেন আপনাকে প্রথমে একটা শূন্য ডায়াল করতে হবে